ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام الأحماء 124. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 125. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 127. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 128. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون 129. فأنشأناه يا به جنات من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نصيكم مما في بطونها ولكم فيها مناف وثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 بل قالوا مثل قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين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 وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 فَيَوْمَئِذٍ فِي خِطِّ الصُّورِ فَلَا أُنْسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُنَالِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 موسیقی